جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب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 لا شر ما آب جهنم يصلونها فبسلمها هذا فاليدوقه حميم وعساق وأخر من شكله أزواج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 قالوا ربنا من تدّم لنا هذا فزده عذابا فزده عذابا ضعفا في